باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيؤرض هذا ويؤرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.